قريق. عربي سيبدأ أن الخطبه يجتمع الله عبدالله أناس ما معه توجيه يجمعون لها وعدة كرة في مسجد معرض للقف ويضعون الرشاشات مضادة طائرات فوق المسجد ويبقى من الظهر الى العصر وهو يخطب لهم وهم يبكون بعضهم ما فيقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين انفروا خفافا وثقالا وفي جاهدكم عليكم في سبيل الله صدق الله العظيم انتم ابطال انتم شجعان والسلام عليكم ورحمه الله كل كل المنطقه تردد هل سمعت خطبه العربي بالشياخ خطبه يعني خطبه ممتازه جدا وهو شو كان بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين بل الشيوعيون الأفغان يحترمون العرب والله يا أحد إخواننا توجيه كذلك أرسلناه إلى منطقة وطاف حوالي خمسمائة قرية يعد المجاهدين واحدا واحدا ويعطي كل واحد مساعدات مما بين يديه لأننا نحن اخذنا على أنفسنا أن هؤلاء الشباب الذين يدخلون إلى افغانستان سنضع في أيديهم شيئا مما يقع في أيدينا من التبرعات لن ندفع قرشا واحدا للمهاجرين لأن حاجات المهاجرين لا يمكن أن تسد. نحن نريد أن نوصل الخبز إلى خنادة الكتاب المهم الروس يلحقونه من قرية إلى قرية يقصفون القرية العربي يوصل القرية الفلانية يقصف القرية الشرعيون الجواسيس الروس قالوا لزعيم الماليشا سلمنا العربي حيا أو ميتا ولا كما زعيم الماليشا عنده خمس ألاف مسلح أرسل وراء أخونا هذا العربي اسمه طاهر وقال له أرسل وراءه أريد أن أقابل فقال أنا أريد أن أقابل دائماً ماليشيا يعني معنى ذلك عميل مع الدولة ويقف معها ويقاتل معها مع الشيوعيين قال لو أطلبة الجهاد سيسلمك إلا أوليسا قال يسلم أريد أن أقابل قال اكتب لنا ورقة للمشايخ الذين أرسلوه في بيشاور حتى يكون لنا عضلا أمامهم أنا كذا ترى ما هناك اكتب لنا للشيح عبدالله عزام ورقى أنك ذهبت رغم مع إرادة ذكا تبور اعترف أن أنني ذهبت رغم مع إرادة القادة وخالفت أمره ذهب وقابل زعيم المليشا في مقره الذي معه خمسة لا خمسة وبدأ يتكلم معه قال أين رجولة الأفغان التي سمعنا عنها أليس عارا عليك وعلى أمثالك الناتي من بلاد العرب ندافع عن اعراضكم وانتم تسلمون اعراضكم للروس بدأ زعيم الملايش يبكي ثلاث ساعات منازل فيه من هذا الكلام بالاخير قال له وقل انا رهن اشارتك زعيم الملايش في المنطقه خمس الاف مسلح حوله انا رهن اشارتك إن اردت ان انضم للمجاهدين اعلن انضمامي مع الخمسة الاف قال لا ابقى كما انت انت تعين المجاهدين بأموال الدولة لكن نحن الان ليس عندنا قذائف هاون ارسل لنا قذائف هاون ارسل ثلاثمئه قبيله هاون للمجاهدين ثم قال له اخيرا زعيم الملايشي قال له ليس عندي اثمن من هذه الساعه بيده ساعه رادو هي تذكار مني إليك إذا كان شيء عيون يتأثرون بالعالم فكيف المسلمين الأفغان احد اخواننا عربي والله ما يعني في بيته وفي آله وفي هذا يعني ما له قيمي ما ياخذ توجيه جديد وما؟ اسمه عبد الرحيم بن رشيد العرجي ذهب الى بلغ وقضى الله عز وجل ان يؤسر اسره الروس علم قائد على بعد يومين ان عربي قد اسر قال اي عار سيسجل علينا في التاريخ ان عربي يؤسر بيننا ونحن احياء استنصر القرى جمع المسلحين وهجم على القلعة التي ظن أن العربي قد سجن فيها افتتح القلعة لكن لم يجد العربي فيها حمل العربي إلى كابو هذا عبد الرحيم ابن راشيد العرجة من فلسطين وحاكمه الروس قالوا من الذي جاء بك هنا قال بل أنا أسألكم من الذي جاء بكم أنتم هنا انا مسلم أنا جئت اجاهد وأنتم ما الذي جاء بكم الى هذه البلاد قالوا له سنطلقك اذا اطلقناك ماذا تفعل قال ساحمل بندكيتي واعود لقتالكم حكموا عليه بالاعدام في فتره حكم الاعدام صار صوم يقوم وصوم وما إلى ذلك. حدثني الأضوان الذي معه. قال عندما كان يقوم الليل، كل واحد منهم يتمنى أن يسمع صوته وهو قائم لليل. قلت له هل تحب أن تكون مكانا كان معك مزاج. قال والله ود كل واحد من في السجن أن يقتديه بنفسه وروحه ولا ندري يجوز أنه عند ربه الآن ونفذ فيه حكم الإعداء أو بقي حيا حصل أن قائد المنطقة مير علم محمد علم قائد عنده ستة عشر ألف أثر ضابطا من الضباط الكبار وطلبه الشيء الروس قال أعطيكم إياه مقابل ياسر نحن نسميه ياسر وهو اسم عبد الرحيم مقابل عبد الرحيم قالوا خذ عشر من خذ من قادة الجهاد مقابل هذا ولكن لا نعطيك عبد الرحيم قال لأني أريد عبد الرحيم ولا أريد عشر من قادة الجهاد قالوا له لقد قتلنا لقد نفذنا به حكم العجل أنتم لا تتصورون إيش كيمة العربي في داخل أفضان لا يستطيع أحد أن يحل المشاكل بعض المشاكل المستحصية من الخلافات إلا العربي وكم وحد الله على أيديه من الجبال الآن أحيانا هنا جبهة وهنا جبهة جبهة مثلا الحزب هنا جبال الجمعية الحكومة وضفت كثير من أموالها للعمالات المنافقية وترسل خمسة إلى هنا وخمسة إلى هنا وظيفتهم إنشاء الفساد في هذه الجبهة ضد هذه الجبهة وهذه الجبهة ضد هذه يمر واحد من الحز فيتصدى له واحد من الذين مع الجمعية من العملاء لا يعلمونه يقتله تقوم كيامة حز نريد أن ننتقم لأخير لو تَمَالَأَ أَهْلُ صنعاء أَلَقَتْ لِرَجُلِ اللَّا قَتَلْتُمْ به جَمِيعاً يا إخوة هذا فساد صلاح عبد هذا كيف؟ هذا مسلم ودمه يجب أن يسأل له وماذا يحصل؟ صير الحزم إذا أراد أن يذهب لفتح قائد من قاعد الروس أن لا يستطيع أن أمر بجانب الجمعي والجمعيه اذا ارادت ان تفتح قادم كوادروس لا تستطيع ان تمر بجانب الحزب العرب هم فقط الترفق الوحيد الذين يستطيعون ان يدخلهم ويخرجوهم والله مشاكل كبرى لولا الله ثم وجود العرب كادت الدماء تسيل لا تتوقف سنوات فياتي شاب عربي هو المسموح له ان يتجول بينهم يجمع كبار القادة أحمد شامسعود بنفسه يجيب أحمد شامسعود يحددوا مكان العرب أنهم لجنة للصلح المكان هذا يحددونه الاجتماع القادة يحرسه العرب ممنوع أي أفغاني يحمل السلاح ولا رصاصة يأتي يفتش العرب أحمد شامسعود يجيب رصاصة بجيب جنب المسدس ياخذونه منه يقعد هنا تعال يا سيد جمال تعال فلان يجمعونه مده ساعة يخرجون مصطلحين إخوان متحابين لا يستطيع أحد ولذلك الله يكون العرب ماشيين في شوارع في تخارول الغرب النساء يدعون لهما له له يبكين وكل واحد يتمنى عربي تعال عندي تغبى تعال عندي تعشع بل أكثر من ذلك الان العربي إذا دخل عيبالك يقول يا أفلام من الكره يا فلان إحنا عشان الليله عندك يذهب فرحا الى اهلي سياتي العرب ينامون عندي وياكلون عندي سيسالون الله عن هذه المحبة التي يحبونها بها فكيف لو جاء الدعاء كيف لو جاء العلماء كيف لو جاء ابناء الدعوات الاسلاميه كيف لو جاء المثقفون ثقافه اسلاميه البارزون في بلاده هذا يصنعون أليس حراما علينا ان نترك واحد مثل إنجنير بشير شاب عمره 25 سنه حاكم لأربع ولايات أربع ولايات قبل الأردن السورية ولبنان وفلسطين يواجه مشاكل تشيب النواصي مفروض من أن يدبر كيف يواجه الروس مطلوب من أن يحل مشاكل التعليم مطلوب من أن يحل مشاكل الفقر مطلوب من أن يحل المشاكل الاجتماعية مطلوب من أن يحل مشاكل المشاكل القبلية مطلوب منه أن يحل كل هذا شاب عمره 25 سنة لو كان هالأساتذ اللي في الجامعات ما شاء الله قاعد واحد بجانب بشير ولا اثنين من الدعاء ولا من العلماء يكون بشير تلميذا بسيطا امام هذا الاستاذ ولذلك رسل ان تخشى من العرب اذاعه الرؤوس والشيوعيين تبقى تقف ضد عبدالله الاس في الشمال انتبهوا يقررون جمع الحزب الشيوعي يجب أن نقتل عبد الله ناس لأنه عطل علينا كثير من خططنا في إفساد المجاهدين وتفريق عبد الله ناس إيه مع ثاني سنوات مش بخلص توجيه وهذا كل واحد له دور كل واحد هنا امامي ورقة يقول إذا تركنا إذا خرجنا كلنا في إلى الجهاد فمن يصبح الناس من يقوم ضد المفسدين؟ من يصلح هذه البلاد اذا خرج كل صلاح من هذه البلاد ها من يبقى في البلاد من يدير اجهزه الدوله ومرافقها اليست الدعوه فرض عين في هذه الحاله أخي الحبيب هل تظن ان بلاده ستفقده اذا ذهب الى الجهاد ان الذي يذهب الى الجهاد ياتي يجلب إلى الإسلام عشرات من منطقته التي قرج منها. يعيدهم إلى الله ثم هو في أفضان الثاني سنتين ثلاث ويرجع إلى بلاده بعد أن نضجت شخصيته وصفت روحه وسمت نفسه وأخذ تجربة ضخمة لا يمكن أن يجمعها في جيل كامل ماذا ماذا على بلد مثل هذه البلد لو أرسلت عشرة آلاف يقتل منهم عشرة البعال تسعة آلاف كل واحد أسد والله يحمون البلاد من أعطى قوة في الأرض تتحول البلاد كلها يتغير واقع الأرض لو ذهب ألف منها يقتل مئة ويبقى تثمين كل واحد يتحول إلى داعيه قائد مجاهد فقيه عالم لأن الله يعلمه بسبب عمل واتقوا الله ويعلمكم الله هل تظنون أن خروج هؤلاء الدعاء سيفرغ مكانهم طيب ثم كم الدعاء والله وماذا يفعل الدعاء وماذا يفعل العلماء وماذا يفعل الناس كل شهر تنو يلقي كلمة في مسجد في غيره كل وقته كل حياته لأولاده وزوجته. بظل يشتغل من أول شهر لآخره آخر الشهر هل عشر آلاف ريال؟ لم لم أحمد ولا أحمد ولا عائشة ولا فاطمة والله يا ضبينا تغيرنا انت السيارة والله يا ضاحذة. والله يضع لباس الصيف والله بنا هذا بينا نعمل حفلي نخرج على شط البحر نروح نزور نروح نيدي يا عمتي ولدت خالتي زوجتي منها، وما إلى هذا حياة مملة قابلة ما يفكر الإنسان إلا في طعامه ولباسه كل يوم لازم يغير الثوب كل يوم لازم يكوي كل يوم لازم يتحمم مرتين فأقول له واحد شو ما ليش قال والله أنا ضروري أن اتحمم كل يوم أستحمم كل يوم مرتين قلت لله يعين إن شاء الله والثوب قال لازم يتحملهم ألب الثوب ماكو جديد وغيره والطعام لازم الظهر الطعام والمغرب طعام والمغرب طعام وأنواع الطعام ايش الحب بئسة الحياة إن كانت ليس لها هدف عظيم حياة, حياة أكل الشروب ماذا طبخنا الظهر وماذا طبخنا المغرب ألا يزيد الحديث على هذا إذا تحصل الحديث ها؟ الشيخ الفلاني يجب أن محاضرة يوم كذا تعالوا اهتروا في غير فهي أحسن نحو هذا إن لم يكن مشغولا بالكوره وغيره هذا إن لم يأي يسوع حالو فيذهب باكوك وبريطانيا وامريكا ولذلك إذا كنت هنا تسد جزءا صغيرا هناك قال لي أحد هو يتركون ثغرة قلت هو هناك يسد ثغارات ويقف على ثغور كل منكم ماذا تريدون الفلسفة هذه الفلسفة الذين يريدون ان يقعدوا ماذا تريدون تريدون أن تقيموا من شمع الإسلامية أولا واجب عليكم أن تنصروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. أليست فرضا علينا أن ننصر كل مسلم الذين يريدون في مناطق أن يقيموا مجتمع الإسلامية ودولة إسلامية طيب كنا نسمع نريد شبرا نقيم عليه حكم الإسلاميين ومجتمع اسلامي هاي مش شبر واحد خمسمائة ألف كيلو متر مربع تنتظر كنا نقول نريد اثنين عشر ألفا نريد خمسمائة يحملون سلاح وراءك شعب بكامله يعمل السلاح كل وينتظرون توجيهاتك أكثر عملك أكثر عملك في بلدك أنت مشي مع شاب مدة سنة حتى تقنعه أن يصلي أو يترك المخدرات أو يترك البنات الآن 200 ألف ينتظرون القيادة ينتظرون التوجيه ينتظرون التعليم واتقوا الله في إخوانكم واتقوا الله في الجهاد ولا تبرذروا قعودكم بأعذار أقبح من الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم قال لبعض النساء أمرنا أن يتقدمنا كنا مع واحده من أزواله قلنا يا رسول الله يعني نحن لسنا جائعات قال لا تجمعنا بين جوع وكذب ونحن لا نجمع بين عود وبين تعليل كاذب ولو أراد الخروج ولا أعد له أعده ونرجو الله ان لا يكون كره انبعاثهم تثبتهم وقيل فألهم على القاعدين يسأل يا ايضا نفس السؤال صحيح اذا اراد صحاب الامن الى افغانستان مجالات المساكلة فيها المرأة المسلمة في هذه الجهاز الجبارة لا المرأة لا تستطيع ان تفعل شيئا في داخل افغانستان تستطيع ان تفعل شيئا في بيشاور بيشاور تستطيع ان تعلم اليتيمات تستطيع ان تعلم بنات الافغان تستطيع أن تتجول بين مخيمات المهاجرين فتحييهم وترفع معنوياتهم وتنفح على آلامهم يعني قبل أسبوع أسبوعين تقريبا أهل تقول اليوم رحنا زرنا بيت خيمة أغرانية وإذا ببنت إيطالية بالقميص والبنطلون قاعد فقلت لها ماذا تصنعي قالت انا اقوم بخدمه الانسانيه قالت لها انت تقومين بهمة التبشير قالت لها انا جيت من اخدم الانسانيه انت ايطاليه ايطاليه ترك ايطاليا وعاش على التراب مع الاغغاني بتفوليه بتغسل روس هالولاد الزراع بتغسل رجليه تعمل لهم الطبيخ ايطاليه هذا بدا جميل فعوا عجبا والله من حرص هؤلاء على باطلهم وتفرقنا عن حقنا قالت ما زلت أتكلم معها وقلت لها أنت عدوة لهذا الشامب عدو قلت لها يا حجي يا ام محمد هذه تستحق الاحترام أكثر من ملايين المسلمات القاعدات هذه تحترم مبدأها فنحن نحترمها اتركيها أنت هذه البنت تركت كل الدنيا من أجل أن تخدم الصليب وتنشر النصرانية قالت تركناها بكت بيجي ثلاث ساعات هي النصرانية الإيطالية قالت أنا أول مرة أسمع مثل هذا الكلام أني عدوة للانسانيه وأن عملي هذا يضر هؤلاء قالت ثلاث ساعات وهي تبكي تجد البنت الفرنسية ماشي في الظهر الهندكوش والله الرجال يرتعدون من هذه المناطق تمشي ثمنتاشر شهرا متواصل على عبدالله لحالها وهي معروفه بدم غريب شكلها غريب لغتها غريبة دينها غريبة تخاطر بنفسها تخاطر بنفسها من أجل أن تشفي هوايه في نفسها إما للصليب أو الجاسوسية أو التمرد أو الإنسانية أو غير ذلك هذه الجبال التي تخترقها الجبال التي تخترقها صدقوا إن البغال تنتحر فيها لما تمشي البغال يومين ثلاثة وكروس الجبال يصل فيها الإراق والتعب إلى حد أن يقف البغل على حفة الجبل ويرمي بنفسه في الوادي حتى يخلص من التعب بغرضا تحدي أحمد جامس كما قلت لكم يفتح بشغور أو قلت لغيركم يفتح بشغور يأتي جنرال أمريكي يقطع هذه الجبال جبال نورستان السبعة المعروفة ويصل إليه في الليل يقول أحمد شاه هل يمكن أن تعطيني الخطة التي فتحت بها بشهور؟ الأمريكان يتظرون معلومات من عسكرية من خطة أحمد شاه مطلوبة جنرالات الأمريكان يأخذ الخطة ويرجع إلى أمريكا في اليوم الثاني أسبوعين قادم وسبعين راجع بين الثلوج. أرسلنا 25 وعشرين شاب قبل فترة، وهم في الطريق نزل فت. سد الطريق. واحد من الشباب ثقيل له ما؟ استطاع يواصل؟ قال اتركوني أموت بين الثلوج. ولا يستطيع واحد منهم أن يحمل عنه ورقة، لأن كل واحد يتمنى أن يتخلص من جلده الذي عليه. قال الشاب علي من الأراء؟ قال تركوني أموت بين وأنا بدأت انتظر الموت بين الثلوج لا طائر يطير ولا وحش يسير قال في اليوم الثاني في الليل وأنا وحدي على الثلوج سمعت هاتفا يقول لي اصبر إن الله معك قال والله نزلت السكين على قلبي فنمت نوما عميقا كأني انام على الحرير وساق الله إليه قافلة رجع من أفغانستان وحملت وأوصلوه إلى شتران كانت الغرغرينة بدأت تبدأ تسري برجله ووصل بيشاور وعندما وصل بيشاور قرروا قرر قدمه فقال لا تقطعوا قالوا الغرغرينة تمشي وللعجب العجب أن الغرغرينة بدل ما تمشي بدأت تشفى سألت واحد من المستشارين هنا قلت له هل يمكن تشفى الغرغرينة قال لا يمكن قلت له إلا في أفغانستان والله يا أحد الأطباء العرب مدير مستشفى راتينار معمر دكتور عمر جراح مصري قال لي دكتور عمر نحن قضايا أفغانستان كسرت كل قواعد الطب اللي فيها أخذناها بالكلية قال كل شيء أخذنا في بالكلية يجيب يموت وجه هذا كلها توقفت في أفغانستان واحد من الاخوه العرب ضرب في رجله كسرته ساق. في تخاذ على بعد ثمانمئه كيلومتر من بيت شاطر مشى ثمانمئه كيلومتر ورجله مكسور وصل المستشفى مستشفى الهلال الكويت قال قال اصور رجلي اشوف ايش فيها فصوره الدكتور العظام قال اجلس اجلس اجلس قرب الكرسي بعدين رجلك بتتاثر بفكر السياره نزلته على باب المستشفى قال له مشيت ثمانمئه كيلومتر على رجلي الاخ هذا الذي رد عليه في الجريده الله يغفر له الرجل الفاضل اللي كذب الكرامات وال... والجن وال... ولا مش جن ها؟ يقول كيف يا يعني... كيف رصاصه بتخط... بتيجي من تحت وبتطلع من مراراشي وبيضل حق؟ قلت يا ريت امسكوا بايده واصبحوا على مستشفى الرياض العسكري اوليه عامر العوفي دخلت الرصاصه من تحت عينه وخرجت من واجهه من خلف راسه اخذت دماغ جزء من الدماغ معها وهي خارجه كان الدكتور الذي يوقع له براسه يمسح دماغه بثلاث اصابع مش بصباعه واحد وصل الى مستشفى الرياض ميت مشلول لا يتحرك مغمى عليه الان عامر العوفي في المدينه المنوره عند اهله maar dat is het niet. خربوا لعقولكم كيف؟ تعالوا هناك بتشوفوا أما بدي أوريكم إياه وأجيب لكم إياه هون مش معقول ما بنزلش النور بقى. ما دام هل نجا في هل قد في فوق روزكم كيف النور بدو يجي <تصفيق> <تصفيق> الآن يونس خالص يعتبر رئيس دولة والنطق الرسمي باسم الاتحاد الاسلامي المجاهد أفغانستان الاسلام. اختاروا السبع السبع قاده اتفقوا عليه ثم ذهب الى ليس لريغان ذهب للامم المتحده قبل ان يذهب قال يطلب قد يطلب ريغان مقابلتنا نقابله قالوا انت تقدر الظروف وبعد ذلك تقابل او لا تقابل تبني بناء على الظروف المحيطه ثابته عندما ذهب الامريكا ريغان طلب مقابلته فذهب هو اربعه آخرون لكن ممثل الشيخ سياف وممثل حكمة يار رفضوا أن يحضروا أن يحضروا المقابلة فهذا يعني رئيس دولة له أن يقابل أي واحد في الدنيا لكن ماذا جرى, جرى في داخل الغرفة هذا الذي يحدد أن المقابلة سيئة أو طيبة حكمة يار طلب ريجان أن يقابله فرفض قال السفير هذا الذي أرسله ريجاء قال له أنت مجنون والله كان يطير عقله ما بيفكر واحد في الأرض ما بتعرف عدل العرب بحب الواحد منهم يتقرب أو يقابل ولا واحد بيشتغل كالناس في السفارة الأمريكية كالناس نعم كله كان بعرف واحد بيشتغل في السفارة الأمريكانية فكيف إذا رفض أن يقابل مش السفير رفض أن يقابل ريجان فهو أكستار قالوا أنت مجنون ستين رئيس على قائمة ريجان ويطلب مقابلته ويطلب هو بنفسه مقابلته قال لا أقابل وإن أصررتم أنا أغادر أمريكا لان وعقد مؤتمرا صحفيا في أمريكا وسأل الصحفي ماذا خدمت لكم أمريكا قال لن تقدم لنا شيء الشيخ رباني قاب بيقان فسأله ريقان قال له الأسلحة التي أرسلناها وصلت فأجاب بإجابة لابع الأستاذ رباني قال له نحن نحمل الأسلحتنا على الحمير والبغال وتبقى البغال شهر إلى شهر ونصف حتى تصل حدود نهر جيحون سيبدو البغال الأمريكية التي تحمل السلاح ما وصلت بعد. الله الله كما لنا هل ذلك إمكانية؟ ممتاز والله من تعلم الفارسية جيد هو على كل حال اي واحد يأتي هناك شهرين اذا اختلطوا بهم شهرين يتقن لغتهم الان اخواننا الذين دخلوا في الشمال يخطبون بالفارسية ويحاضرون بالفارسية ويعلمون الحديث والتفسير باللغة الفارسية نعم الدنيا الا, إلا راتبه الى جهه عمله موجود ومسجدين ماذا تكون له الاولويات هل بهذا ام اثناؤه الذين لا يجدون من يعرفهم غيرهم عن الدين معروف انه يخرج المدينه دون اذن داين ساله ابن تيميه في الاختيارات العلميه المجلد الرابع الفتاوى الكبرى قالوا له رجل مدين ها؟ ود واستنفر وخرج ويريد ان يخرج ماذا يفعل يسد الدين ويمشي ولا لا يسد قال له حالتان الحاله الاولى ان يكون معه فلوس يسد بها الحاله الثانيه ان لا يكون معه فلوس اما اذا لم يكن معه فلوس يسد يعني لوقود يسد بها فليخرج دون اذن ثاني يخرج إلى الجهاد أما إذا كان معه نقود فإن كان عنده وقت يسد به الدائن ينظر إلى الدائن فإن كان الدائن سيستعمل المال للجهاد يسده وإلا يخرج ومع مع ماله للجهاد ويبقى هذا فلي مدين هذا كلام ابن تيمية فاللي مدينة يخرج للفلوس اللي بده يسد لهون اللي بده يشتري مرسيدس خمسمية بدل الميتين وثمانين يخرج اسم بركبة ابن تيمية بركبته نعم لأنه سينقذ فيها مئات الأرواح أما إذا كان يعلم أن التاجر الذي يأخذها منه سينفقها في الجهاد فليسدها للتاجر لأنه يجمع بين الحسنيين يجمع بين سداد الدين ويجمع بين دعم الجهاد أما الذي يقتل شهيدا وهو مدين فالدين الذي لا يغفر له هو الدين الذي يستطيع سداده وماطل في سداده أما الذي يموت مدينا وهو لا يستطيع أن يسد فالله يسد عنه من أخذ أموال الناس يريد سدادها سد الله عنه ويوم القيامه يرضي الله غرماء يقول انظروا خلفكم فينظرون فيرون قصورا فيقولون لمن هذا القصور يا رب يقولون لك لكم ان عفوتم عن اخيكم يقول عفونا شو بنا بين ريالات يوم القيامه فياخذون القصور ويدخلون مع اخيهم الجنه أي سنة في السنة الأخيرة ايضا اما اذا سنة أولى سبع سنوات وسنين امتياز ثمان سنوات ها يكون كل واحد شارب سيله كما قال ها في واحد قال لي انا سنة أولى قال لي الطب ما رايك ولا هذا قلت له الله انا فتشت القران والسنه كلها ما وجدت اي ولا حديث يقول ليس على الطبيب حرج كنت بتفكروا دراستكم في الطب هل يعذركم امام الله يا عز وجل او دراستك في الهندس والله لو كان الامر بيدي لاغلقت الجامعات والمدارس كلها واخرجت الامه كلها للجهاد ماذا يحدث للامه لو اغلقت كل مدارسها وجامعتها سنة واحدة ويكسبون النصر ويحققون العزة في واقع العرب بالله آلاف الأطباء وآلاف المهندسين وآلاف رؤساء الشركات وملايين وبلايين رؤوس الأموال هذه تحمي بلادكم تحميها الطبيب بديه يحمل جيش المتقدمة يمنعها ما لا. هلا راح يسكر على عيادته وكون ينتظر قضية في تهدم عيادته فوق راس لن يخرج، لن يخرج. أما الأمة كلها تنفر، نعم الأمة كلها تنفر. عندما يصل العدد إلى حد يكتفي فيه، تكتفي فيه فلسطين أو أفغانستان لدفع اليهود أو دفع الشيوعيين، خلاص يتحول من ثرثائن إلى ثرثكفاء. أما الآن فرض عين على كل مسلم والأمة كلها آثمة ما لم يتوفر عدد لإخراج الروس وما دام الروس في داخل أفغانستان وما دام اليهود في داخل فلسطين فإن الأمة كلها آثمة حتى يخرج, يخرج كل معتدي من أراضي المسلمين ويبقى الجهاد فرض عين ليس في أفغانستان الجهاد فرض عين الآن في كل الأرض حتى نطهر كل بقعة كانت تحكم بلا إله إلا الله واحتلها الكفار يعني خلص فلسطين لا بد أن خلص فلسطين خلصنا فلسطين نخلص بخارة نخلص كفقاسيا نخلص تشقن نخلص الأدلس حتى نخلص كل بقعة كانت تحكم بلا إله إلا الله ويبقى الجهاد فرض عين على المسلم حتى يموت حتى يموت لا يسقط الجهاد كالصلاه لا يسقط الا بالموت هل يجوز لك أن تكون تقول صمت السنه السنه الجايه خلص اتريح لا كذلك الجهاد لا يجوز ان تكون جاءت السنة, السنه السنه الجاي خليها راحه الجهاد عباده الحياه كيف سجل النبي الله كانت معركة العرب معركة عربية كل الذين اشتركوا فيها تقريبا عرب هاجموا فيها على قواعد الكفار فأحمد كان يضرب على 82 بسموه اشتات عمر أحمد يعني حوالي 20 سنة كان داخل في العشرين يا شيخ المهم احمد جاءته قذيفة شبايا اصابت واستشد شهد لي بعض الاخوه انا ما يعني هو وصل في الليل ونحن كنا موجودين في المأسدات او وصل الصباح كنت انا تحركت من المأسدات وشاهد لي بعض الإخوة أنهم شموا رائحة دمه كالمسك نعم يجب إذا كان يستطيع عالته من كان له أخ من كان له أب من كان له قريب يستطيع عالة أهله فيجب عليه ان يخرج و اهله يخيرهم اما ان يخرجوا معه و معه الى بيشاور او يبقيهم هنا و كل سته اشهر ايلا اذا كانت زوجته قد سمعت له ان يغيب اكثر من هذا فله ذلك في هذه البلد ان ارى ان لا يغيب اكثر من سته اشهر او خمسه اشهر يعني ياتي كل اربع اشهر يقعد شهرين هنا ويرجع يرجع اذا زوجته رفضت تاتي معه إلى شاور قالت له انا والله لا ابقى وراءك لا اقبل لا تذهب للجهاد ولا ايه لا اقبل انا اذهب معك فهو يتركها ويترك لها نفقتها ليس لها الا النفقه وخلني تطلع روحها يتركها ولو طلعت روحها بس يترك لها نفقتها فإذا اصرت شاغبه اراده تعطله عن الجهاد ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروها فيوخيرها تحب تظلي على ريمتي وبتحب تروح تذهبي الى بيت ابيك فلا كذلك طبعا المساله صعبه لكن الجنه مش ببلاش الجنه مش محقول واحد يدخلها الا بالجهاد والصبر ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين من سبيل الله اطلب من الشباب الصغار احنا مساكين والله هؤلاء والله يعني يعني يقدر الانسان نفسه امامهم باخلاصه يا سلام والله نرجو الله أن يرزقنا الإخلاص والاستقامه يعني لما ذكر سعد الرشود والعبد الوهاب الغامدي والله, والله علمونا الإخلاص شباب علمونا الإخلاص هذا سعد الرشود كان في قوات الجو أخذ إجازة ودخل على أفغانستان ستة عشر شهراً وهو يبحث عن الموت يبتغي الموت مضانه لا يسمع في مكان فيه سخونة حرب إلا ويدخل لعله ويستشهد وصل حدود روسيا لجوز دجال لالوبر لكونر لنانجرهار قولنا أن يستشهد بشهر علمته أنه متزوج قلت له يا سعد هو كان اسمه عندنا سعود يا سعد ما رايك ان نحضر زوجتك قال دعهم يشاركون الجهاد بالصبر على فراقنا قلت له طيب تعطيهم شيئا من المال بلغه قال تركتهم ما يكفيهم ولا نحب ان يتوسعوا في الحياه تركت له قال لي يا شيخ عبد الله والله لقد نسيت صور بناتي الثلاثه وأنا اتعمد ذلك طال ذات ليلة رأيت في المنام احدى بناتي تداعبني وتدغضغني بلثغتها الحبيبة مال اليها قلبي فهببت من نومي مبعورا وبصقت وتفلت على يساري ثلاثا قلت هذه البنت تريد ان تعيدني الى حياة الله ولا الدنيا واستعدت بالله عز وجل ونمت مرة اخرى سشهد صعود مع عبدالله بالغامض هذان الشخصان يعني ترك في نفسي اثارا عميقه لانه انا الان اتعلم الاسلام من هؤلاء عمليا يعني أحيي نفسي بقصص هؤلاء العمليه استشهد سعد الرشود عبد الوهاب مع بعض وكانا صديقين على الطريق يقسم لي عبد المتين هذا القائد الأفغاني قال إن إننا جئنا بجثثهم بعد ثمان عشرة ساعة بدأنا نقرأ الكرآن فبدأ سعد الرشود ينطفض عندما سمع القران الكريم بعد ثمانتاشر ساعة من نستشهاده ودفنا معا وبدأ النور يخرج من قبرهما ليلة الاثنين وليلة الخمس وبدأ الأفغان يتناقلون النور يخرج ولم يصدق العرب وذهب أبو داود وقال رأيت الحاد عشرة إلا الرب ليلة الاثنين النور يخرج من قبرهما ويعود إلى قبر إلى السماء ثم يعود إلى قبرهما على شكل قوس.